إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد ذكركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتكروا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 وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَكُونَ ظَافِرًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَ بِئْتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ عَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِلَٰهُكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 وَتَّكُم رََّتِ وَإِدَّت لِ كَافِريد وَأَطيرُ اللهَّه وَمْ وَسُولَ لَعََّكُمْ